لا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا Yeah, Ik heb إذا أردنا أن نملك طغيت أمنا متر فيها ففسقو فيها ففسقو Oh God. Yeah. Uh -huh. لا تجعل يدك مغلولة تني لا ولا تبسوطها ولا تبسوطها كل البس فتقول دملا محسو